واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا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 مِن وَرَائِهِم جَهَنَّمَ وَلا يغْنِي عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا شَيْئًا وَلاَ مَتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ هَذَا هُدَى وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رَّجْزٍ أَلِيمٍ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 ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم, وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات مِنَ الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم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 ام حسب الذين اجترحوا السيئات ان نجعلهم كالذين امنوا ان نجعلهم كالذين امنوا وعملوا الصالحات سواء ام احياهم ومماتهم ساء ما يحكمون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 وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين قل الله يحييكم ثم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 قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِنْ نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ وَبَدَأَ لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا